كيف تأمين لحد صاحب الغسوى الخلاسة لأنباء السنور الثالث مع طلبه الكولياء الإسلامية بالقاهرة وفي مره ثانيه في نعم نعم وعملنا وذلك بقاعه القديس اثناء تشر الرسولي اكثر كديمقراطيه بينما الوجه أشكب كرثي وحديث الحظة من الأباء الكهنة و... عرضوا جنائنا ربنا أن احنا نتابع هذه الموضوعات، عليه، تعال نعمة يكون الشيء لكن ليس طعبا على مثلكم المسكة السحة هو طبيبكم المسكة السحة والنعمة للشعر والشعر والشعر والشعر نسلمنا اللي خاصة عن بعض الشفاق للنعمه وكان اجتماع طويل يمكن اتحدى المحضرة مع المرسزة نتكلم النهارده نتابع هذا الموضوع ونرجو ان نمتحن منه في هذه الليلة معلش المره لو تتاخروا المره الجايه تفرضوا برشا النعمة على انواع فمن ضمنها نعمة, نعمه ظاهره ونعمه خفيه النعمه الظاهره هي التي سلمت عملها في حياتك والشرب نفسك ايه مساعده ربنا ليك ازاي بينقذك من خطايا او ازاي دي من مشاكل دي نعمة جاهرة. لكن في نوع من انواع النعمة الشفية اللي فيها ربنا بيبعد عنك مشاكل قبل ما توصل ده ده ده ديش قتلة المشكلة وانقذت منها ده مشه مشكلة كده اللي هروحه وبلشه وصليله وبعدت عنك قبل ما ديها او ابعد عنك خطايا ما وصلت لك لا انت ولا جهدت ولا اختصار لكن هي بعدك عنك من, من بركه النعم الخفيه في حياتنا ربما تكون اكثر بكثير من النعم الظاهره نحن نشكر الله على ما يحدث وقليلا ما نشكره على ما لم يحدث معنى اللي أنقذني منه قبل ما يوصل لحد عندنا تقول يا رب أشكرك انك نجحتني الثلاث حروب يقول لك ده دا كان غير حر ده بس الثلاثة اللي خلفتم يوصلولك عينك والباقي نشيته قبل ما يوصل يبقى فيه نعمة ظاهرة نعمة ايه فيه في نعمة شافية ومعالجة ونعمة حافظة ومعالجة. النعمة الشتاتية والمعالجة هي اذا قتلك خطية ربنا يشفيك منها او يعلجك منها او اذا جات لك مشكلة ربنا ينجيك منها والنعمة الحافظة والمقوية هي اللي بتحفظك من منها وفي نوع من انواع النعمة اكبر من دول النعمة التي تنفع الى فوق التي توصل الانسان ايجابيا الى عمق المحبة الالهيه والتي توصله الى درجات روحية عالية مش بس في الاتجاه انما ايضا في الاتجاه في الايجابي في النمو الروح فينا ما بتعمل فينا ونعمة بتعمل خارجنا نعمة تعمل فينا وتقوينا من الداخل ونعمة بتعمل خارجنا في الظروف المحيطة بينا وفي الحروب الآتية من الخارج وفي نعمة خاصة بالقوات والمعجزات والهجائز وكما قلت ليكم المره اللي فاتت ان في نوعين من النعمه نعمه بيسموها نعمه سابقه ونعمه مشاركه النعمه السابقه اللي ربنا بيهدا بيها قبل ما انت تشتغل ونقولنا من ضمنها زي نعمه الخلق ونعمه الدعوه وفي نعمه مشاركه لما انت تبتدي النعمه تشارك معك كل دي انواع من النعمه نبقى نخليكم تكتبوها بعليه في كمان النعمة في تدوى مواهبها وفي مقدار المواهب يعني النعمة صاطي للولاك ولكن ليس بقدر واحد وهذا واضح في هسال الوزنات واحد أخذ خمس وزنات واحد أخذ اتنين. واحد اخذ واحد الكل اخذوا من النعمه ولكن معك المواهب ومع مقدارها والمكافاه بتبقى زي بعضهم والكتاب المقدس في كوروناتس الاولى 12 يتكلم على انواع مواهب متعدده كل واحد ليس مثل موهبه الاخر ساعات النعمة بتعطي إنسان إيمان، بتعطي آخر حكمة، بتعطي آخر معرفة، بتعطي آخر فوات وعجائب، تختلف أنواع النعمة من شخص لآخر، وما نقدر نجازي ربنا صدق. وسفر 12 يقول كلمة لطيفة خالص، يقول حسبنا. خسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان بحدما خسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان المهمة في النعمة ان الواحد يأخذ, يأخذ الملء الخاص به نقصد من اقامته الروحية حتى طاقته الروحية أو ملء القسمة التي قسم الله له به ويبقى فرحان ومبسوط زي ثلاث أجايز مملوئة ووحدة أكبر من الثانية لكن الكل مملوء كل واحد بياخد من إقامته رب ربنا أكتر يتعب لأنه ما يقدرش يحكمه وطبعا النعمة بتعطي أيضا في التخصصات على حسب تدبير الله شمسه اعطى البعض ان يكونوا انبياء والبعض يكونوا رسلا والبعض رعاه والبعض معلمين والبعض مرسلين الى اخره ليس الكل هكذا وليس الكل رؤوسا ولا الكل رعاه ولا الكل ما ربنا اعطى لكل واحد ليس ما كنت في مساواه في الارض في توزيع النعم، لكن في مساواة في محاسبة كل إنسان على قدر نعمته، كل واحد بياخد الحساب. بي. عايزين نقول إن النعمة بتعمل مع كل إنسان، ما فيش إنسان إن النعمة ما عملتش معه، بتعمل مع الكل. لأن النعمة عبارة عن ضرورة كما قال البعض ضرورة وإلا ما كيف تنجد النعمة ضرورة لمعونة الضعف البشري الإنسان بيشعر أنه ضعيف بحالة بيشعر ايضا في كثير من الاحيان الشخصية صعبة وانه مش قادر ينفع بيشعر احيانا بشدة الحروب الداخلية والخارجية بيشعر انه في حاجة الى معونه لذلك الانسان لكي تشنب ضعفه البشري الضعف الذي تسبب عن الخطية لأن الإنسان عندما خلق كان في حالة فائقه لفي كان على صور الله ومثاله في أجمل الأوضاع كان بسيطا نقيا لم تكن الخطية قد شوهت وأشدت خسد الطبيعة البشرية اصبح الانسان نائل للخطيه بالاكثر واصبح محتاج الى نعمة لكي تشمل والنعمة تاتينا بدافع الرحمة الالهيه وبعد العدل الالهي بدافع الرحمة دي معروف وش نبعد إله. وبدافع العدل لأن الله يعرف طبيعتنا، يذكر أننا قراب المحبوب، يعرف ضعفه، يعرف قدوه، قوة أعدائنا، يعرف مكر الشياطين وخردهم، فعبد الله يختبي انه لا يترك الانسان وحده في كل هذا فيرسل له النعم النعمة ضرورة والنعمة دي. بتصل لكل احد حتى الخطا ما بتفكروش ان النعمه بتعمل في الابديه بالنعمه بتعمل في الخطا اكثر لما ما تصروا الخطيه تزداد النعمه جدا كل ما الواحد يكون ضعان خالص ومش قادر ربنا يلحقه بنعمته لعل يبيع ولولا نعمة الله مع الخطاه لهلك هلت النعمة تعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا والنعمة تعمل في الخطاه لكي يتوب فقل لي طب اللي بيهلكوا واللي بيبتدوا النعمة عملت ايه عمل فالنعمة كانت تعمل حتى في يهوذا والنعمة كانت حتى في يهوزا الاشخاريوتي <تصفيق> وقد نبهه المسيح وأنظره أكثر من مرة ولولا ان النعمة كانت تعمل في يهوذا الاشخاريوتي فقد قد ندم وأرجع الثلاثين من الفتبة ده عملت فيه النعمة جدا وندمه كان شديد جدا ورملت نش ونش وقال أخطأت إذ أسلمت دم واعترف بخطيته بس الشكان انتهز الفرصه وألقاه في اليأش وضيعه لكن قطعا النعمة عملت معاه فرعون على رب... النعمه عملت معانا كذا مرة يقول لموسى أختيه هو وهارون أخطأت إلى الرب وإليكم وكذا مرة يقول صليا لاجلي وكذا مرة يقول تبت وما أعدتش كان لكن لأن قلبه قاسي كان كلما عملت معه النعمه يرجع الى خطيته مضى وعامه فيقول طب اللي سقطوا وهلكوا بدنا نقول عليهم ايه في النعمه نقول الحاج حاجه من حدثين حاجه منهم ان النعمه بتشترك معانا والحاجه التانيه لازم احنا نشترك معاهم وباحاله الذين سقطوا وهلكوا هؤلاء ليس ابن النعمه لم تشترك معهم انما هم الذين لم يشتركوا مع النعمه ليس ان النعمه رفضتهم انما الذين رفضوا النعمه فالسبب فيهم وليس في النعمه ذلك هم الذين يركضوا ده. استمر الرفض بشفة دائمة وقاطعه ورفض الانسان كل عمل النعمة في قلبه يخشى من حالة خطيرة وهي قول الكتاب الى ذهن مرفوض اشلمهم الى ايه الى ذهن مرفوض مرفوض من من النعمة. يعني النعمه قاعدة تعمل في هذا الزهن وكل مرة يرفضها يرفضها يرفضها فأخي بقيبت لحالك مصيبة لحالك سيبقى تركة لرفضه لزهنه المرفوض ودي عبارة تقشية قلب فرعون يقول لك يعني قشرة الله بارة بارة صعبة ربنا ما قشاش قلبه قلب فرعون كان بيرفض النعمه باستمرار فظل يرفض ويرفض لغاية لما الله تركه لقسوته وبأخذت قلبه تركه لقسوته تركه لزهنه المرفوض من النعم. طبعا دي غير التخلي الجذف زي عذراء النشيد رفضت تفتح فبتقول اخيرا حبيبي تحول وعبط فلقصه فما وجدته دعوته فما اجابني دي نحيا نواحي التخلي الجزء لكن ليس رفضا كاملا بدليل الانتقاء مع الله بعد ذلك والنعم تتخلى جزئيا من أجل فائده الإنسان وليس لهلاكه احيانا تتخلى جزئيا بسبب كبرياء الانسان لكي إذا ما سقط وشعر بضعفه يعود فيتضع فيبقى التخلي الجزئي افاد واحيانا ستتخلى بسبب تراخ الإنسان واهماله وكسله فتشعر بانه فقط يبقى فيما بعد يكون اكثر حرصا واكثر وثاق واكثر حيويه العمل لا تخلي جزء ولكن ليس تخليا للهلاك اذا حدث هلاك يبقى بسبب رفض الإنسان للنعمه وليس بسبب أن النعمة لبقى الشارع طبعا هناك قاعدة هامة وهي, وهي ان النعمة لا تلغي حرية الإنسان النعمة إيه لا تلغي حرية الإنسان هذا الحرية طويل النعمه لا تلغي حريه الانسان ليه لان حريه الانسان هي ايضا نعمه يعني الاطعمه خلق الانسان حرا فنعمة المعونة لا تلغي نعمه الحريه مش ربنا يدي حاجه وياخذ حاجه نعمه المعونة لا تنغي نعمة الحر كمان الإنسان في حريته هو صورة الله ونسان فإذا ألغيت حريته لا يكون في صورة الله والنعمة لا ترغي من على السير في طريق الخير. وإلا كان الانسان مسيرا واذا كان مسيرا نحو الخير لا تكون له مكافاه وايضا لا يكون هذا عدلا يعني ايه نفدي سياره نحو الخير ونفدي دور على الخير المشرئين وايضا اذا كان الانسان مسيرا لا تكون هناك مسؤوليه ولا تكون هناك أسلين فالدعمة لا تسير الإنسان نحو الخير ولا ترغمه ارغاما على الخير تتركه على حريته النعمة تقرى على الباب والمفتاح في إرادة الإنسان النعمة تقرأ على الباب والمفاح في ارادة الانسان يفتح لها او كل لئنا لئنا لئنا المعنى يعطى بعض او لا تشتغيب الله لا يلجي ارادتك فبسؤال ما فيش وقت النعمه كده تقتحم البرد اللي جوه جايب احيانا ولكن اذا حصل يبقى بردو يقضيها جوه او يخرجها بره هو خرب ازاي في قصه مشهورة كلكم حظنا شوف قصه سادوم ولوط النعمه دفعت لوط واصلته دفعا الى خاله يقول لي كان مسير نحو الخير ابدا مراته في الشبكه بصت ورا وبقص صحيح الملك ذقه لكن هو شاف في يد الملك لو حد يزلج انه يقعد يقعد بدليل ان النعمه نفسها عرضت نفس المعونة على اسره لوط على انطبائه فكلمهم يخرجوا معاه فكان كمازحا في وسط افكاره ورفض يبقى برضه مازال الاختيار بيد الانسان يقبل او لا يقبل عايز الديكو شويه امثله قبل ما انفهم الموضوع ده عايز اديكم شويه امثله عن عمل النعمة ومنطق وبعدين نتناقش ايه نتناقش ايه الايات دي ايات مهمه اللي قالوا ايه عمل النعمة فرانس 935 بيقول بولس الرسول ليس أننا كفاء كفاء يعني كف جمع كف ليس أننا كفاءات من أنفسنا أنفسنا شيء بل كفايتنا من الله يعني إحنا ما عندناش كفاءة في داخلنا ان احنا نفتكر فكرا سليما كفائصة من الله الرسول حتى الفكر الصالح خلي بالكم السلام حتى الفكر الصالح ينسبه الى عمل النعمة ولا احنا ما عندناش كفاءة ان احنا نفتكر عمل صالح كفائصة من الله دي برضو اذكرنا بالآية وحنة عشر خمسة التي فيها بيقول المسيح بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا اذا احنا بدون النعمة ما نقدرش نعمل حاجة خالص ولا نفتكر شيئا حاجة طيب الآية بتاعت شي لبتي 2 ثلاثتاشر يقول لان الله هو يمكن فيكم ان تريدوا او ان تعملوا من اجل المسر يعني حتى الاراده الصالحه جايه من ربنا وحتى العمل الصالح جاي من ربنا ولذلك هنا أحب أن أعاتب الذين يحاربون الأعمال الشالحة وقال لهم طب ما الأعمال الشالحة معلولة بربنا يبقى أنتوا بتحاربوا ربنا نفسك يتطرفوا جدا نقول لك الإيمان فقط الأعمال ده احنا نجدها بجلينة استنى حبيبي ارفع رجلة شوية أرجوك قبل ما تدوك وشوف انت هتدوش ايه شوف هتدوش ايه ده العمل الصالح اللي انت بتعمله ده ده عباره عن عمل الله فيه لانك انت بدينه ما تقدر تعمل حاجه هيبقى عمل الله فيه تدوسه برجليز او واحد يتصرف يقول لك الاعمال دي ملهاش قيمه ابدا ان ده بس لوفر احكام شويه ملهاش قيمه ازاي قيم هي عمل الله فيه يبقى ازاي ولاشين عمل الله ملوش قيمه تصدقوني اللي بيتكلموا بالحماس الشديد ده بتكون فيه سطحيه سطحيه في طريقة التفسير وسطحيه في طريقة التعبير وسطحيه في التفسير لأن الحكاية ما تجيش كده ما تجيش ما دام الأعمال الصالحة بيعملها الله فينا وبتعملها نعمة الله فينا وانتا متعودش تحاربها وتفسر عليك ايه الله العامل فيكم نجم الله العامل فيكم تنكروا العمل ليه؟ تحردت العمل ليه؟ والاعمال الصالحه من هذا الشيء ما؟ والأدوستة برجلشنة ليه؟ لأن الله هو العامل فيكم عن ايه؟ أن تريدوا وأن تعملوا شك شك وقلنا الإرادة وقلنا ايه؟ العمل وفي أفرس الشتين عشرة بيقول مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها فلو فلو فيه بقى العمال صالحة دي ربنا هو اللي أعدها هو أعدها وهو عملها فينا وفكرونك كورنثوس في الأولى أربعة سبعة بيقول ايه لا دايبها على الآخر بقى يقول ايه اي شيء لك لم تاخذه فيه ايه موجود فيك وانت ماخدتوش من ربنا اي شيء لك لم تاخذه وان كنت قد اخذته فلماذا تاخذ انك لم تاخذ يعني كل حاجه كويسه فيك انت واخدته من ربنا فما دام واخي انت مجبينك تفتخر ليه وانت صاحب الحاجات دي وانت مجبش داخل ليه يبقى من يستخر يستخر في الرب كل الناس بتعمل تعمل شيء لكن على الرغم من كل هذا لا اقول ان هذه الايات تدل على سلبيه الانسان لا لا على إيه سلبية الإنسان. فحينما أقول أن تعمل، حينما أقول أن النعمة تعمل، أريد أن أصحح عبارتي أولاً وأقول أن نعمة تريد أن تعمل. إلا بتكلم الكلفتين. بدال ما أقول النعمة تعمل، أقول النعمة تريد أن تعمل. تقول لي وكيف تعمل حينما تشترك انت معها في العمل النعمه لا بد اطلاقا ان تعمل وحدها بطريقتها النعمه لا تحب اطلاقا ان تعمل وحدها انما تعمل بك وتعمل معك وتعمل فيك عمر فيه. لما تعمل وحدها يبقى يبقى لغت لغت الوجود الإنساني كيانك الانساني قد ألغى الله لا يريد أن يلغي كيان الإنسان. إنما يريد أن يكون له شارك مع الله. يكون له شارك مع الروح القدس. يكون له شارك مع الطبيعة الإلهية في العمل. الله يريد ان يرفع قيمه الانسان الى مستوى الشرك معه في العمل جنان لكن يلغي وجوده خالص يقول لا يرفع من قيمته ولا يلغي وجوده فالله هو العامل فيه بشرط انك تشترك مع الله في العمل تقوله مش, مش عاجز يبقى هو العامل فيك انك تريد على شرط انك تستسلم لعمله يعني فيما يعمل فيك لكي تريد تستسلم لعمله تستسلم من النعمة تشترك مع النعمة في العمل كل ده ليس سلبيه الله بيعمل لكن مش معناه انك انت ما تستغلش لأن النعمة ليست مجالا للكسل تنام على ظهرك كده وتمدسك وتقول ربنا يشتغل وكله بالنعمة عبارة كله بالنعمة عبارة مش فلي خالص كله بالنعمة مشتركه مع إرادة الانتاج مشتركه مع, مع ربط الانسان وده الفرق بين الصالحين وبين الاشرار مش بتشتغل في الاثنين والنعمة لا تميز ولا تحابي ولا تجامل هم ناس وناس بتعمل في الكل طب ليش في الصالحين وليه في اسرار لان دول اشتركوا مع النعمه ودول رفضوا الاشتراك دول استجابوا انت مين دول استجابوا ودول ايه؟ ما استجابوكش ويا ما النعمة أعطت أموراً للخير فاستخدمت للشرط النعمة ايه جاناً أعطت عطايا للخير فاستخدمت للشر يعني النعمة أعطت إنساناً كلها وجايز نستخدم القوه للشر اعطت انسان جمال استخدم الجمال للشر اعطت انسان من خيرات العالم استغله للشر اعطت انسانا عقلا وذكاءا وخيالا وجايز نستخدم العقل للشر والذكاء للشر والخيال للشر اعطي مواهب في الفن في الموسيقى في الرسم في الشعر استخدمها للشغل فالنعمة بطاقة وتبقى اراده الانسان هي اللي بتشتغل مع النعمة فبديكوا شيء انتك ايه الشتاء النعمة مدفلوش ده لا توجب عطايا اعطيت يمكن لمخلوق إذا استرسلنا اللي لكم يعني ومن في المستوى أطلع. كان كاملا في دهائه وكان رئيس ملايكة وكان فوق خالص في مجد عظيم الشيطان ربنا مدلوش معنا وكان رئيس ملايكة وكان في منتهى الجمال وفي منتهى الذكاء منتهى الذكاء ومنتهى الحيل. لمقه تمام ونغزي لأتي مقه تمام يعني النعمة ما سحبتش هذه العطاية منها ما سحبتش هذه العطاية منها هو ابس عطية القداية هو اللي تنازل عنه لكن النعمة ما سحبت هاته هو اللي تنازل عنه المساعد القداية دي <تصفيق> نعمة الثواب عرفة المساعد بالتواضع دي هو حرب فالشيطان اخذ مكانه كبيره جدا لكنه لم يحافظ عليها من جهه كما انه استخدمها في الشر من جهه اخرى استخدم ذكاؤه استخدم قوته في الشر خذوا مثلا شاول للملك ربنا ما ادلوش نعمه ده من جهه الجسر كان اجمل جسم في في الشعب في ذلك الحين اختاروا قال لهم هتقول لكم احسن واحد في شكله طبعا ما تقولوش قصر في في الملك بتاعهم اجمل واحد وأك... واكثر واحد عايزين ونصح بالروح القدس وحل عليه روح الرب وتنبه حتى انهم قالوا اشاول ايضا بين الانبياء فاخذ جمال الشكل والهيئة والقوة والقامة واخذ ايضا النسحة المقدسة نسحة الروح القدس، واخذ النبوه حافظ عليها هلك شاول هلك وقيل عنه هذه الخاتمة الماساويه وفارق روح الرب شاول وبغته روح ضديء من قبل الرب فتخلف عنه النار شمسون فرس ارسل ولخبط حكايه و... وأخذ وخبط لك رجع سليمان الحكيم أعطي حكمة أكثر من جميع الناس، وأعطي جلالا ملكيا أكثر من جميع الناس، وأعطي خيرات عالمية أكثر من جميع الناس، وأعطي ايمانا وظهر الله له في جبعون وظهر له في أورشليم، وكلمه فمن الأرض، واخيرا امامه النساء قلب فبخر للأولاد. كان في على تتركوا اخي توفل ده اللي بنقول بردد يا رب مشرفا ده كان عنده ذكاء النعمه بدته ذكاء وحكمه بباره دب فصار مشيرا للملوك مشيرا للملوك ولا كده استخدم الحكمه استخدام ربيعي رب العام النعمه بدته وصار نبيا نبيا جليه نبوءات عن المسيح نفسه وتحقق وكان رجل بتاع مذابح و بتاع تقديمات و مسرقات و استخدم نعم خطا هذا أجمل أولاد دولة وكان ليه شعر يمكن تتمنى النساء يكون عندها شعر جميل زي شعر أبسله و وليك حكمة وكم يعني جمس ورقيق وحلو الالفاظ لدرجة كم بيجب إليك فيه بيستفع كل اصحاب أبوه يحطهم تحت بطاط ويقضي بين الناس والناس يحبوه وليه فضيه لكن استخدم كل هذا في الشر وفي خيانه أبيه في ناس ربنا ما ادالوش نعمه من معاونه بولس الرسول ما استخدمهاش ففي ناس بديلهم النعمه وهم ما بيستخدموش النعمه او يستخدموها للشر او النعمه تقرأ على الباب ويرفض ظهور العذراء بيشتموا نعمة يا مناس رفضوه ويا مناس حربوه ده مثلا معجزات المسيح نفسه ده بعد ما اقام لعاظر من الموت ابتدت امره على تشريء موصله بعد قام السعاد لديه معجزة اكثر مندي بعد تفتيح اعين الاعمى ده بعد ما فتح اعين الاعمى وديه المعجزة دي كانت تعمى كبيرة ممكن تقول للايمان هذا الموجود أعمى لا تعلم ان اللي خدت عنه الجرد الخاطئ اللهم أخير هو ولسته أعلم لكن أعلم اني كنت, إيه؟ كنت أعمل أن أصف فما هي الموجودة موجود لكن النعمة موجودة مش حاجة بيستفيد ده المسيح بيقول لولا لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها أحد من قبل لم تكن لها بخطئة لكن هم دلو اعتراف وقعدوا ضربات مش مش نعمة يا مناس يرفضوا النعمة في نوع من انواع النعمة هنا ما كدبتهوش نعمة بواسطة ونعمة بغير واسطة النعمة اللي بواسطة اللي تأتي بالصلاه تجيلك النعمة بالصلاه اسمها جد بواسطة أو تجيلك النعمة بشفاعة القديسين جذب بواسطة وفي نعمة غير واسطة تجي من كده على طول اللي هي النعمة السابقه زي ما بقول النعمة تعمل ولكن لا ترغب النعمة تعمل ولكن لا ترغب النعمة تعطي إنسان زكاء وتعطي له معرفة كل ده كويس ولكن إذا وجدت في نفسية شيء ممكن النفسيه تلخبط العقلية وكتير من الناس ربنا اداهم عقل ولكن لان نفسيتهم من نوع خاص زي مثلا انسان يبتلى بمرض روحي هو محبه الظهور فيحاول يخالف الموجود كله عشان يبقى هو الوحيد اللي ده روحي المرض الروحي ده يعطل الذكاء ويعطل الفكر ويعطل المعارف او مثلا انسان يحب الخواجات فما يكتبه الناس الأجانب يبقى هو اللي خير وبركة وهو اللي فوق الرأس من فوق فيحتقر الكتب اللاهوتية المكتوبة بالعربية علشان يحب كتب الخواجات ويقول الكتب اللي عندي بالعربي رمس شحاته مفحات حاجة فيه يقول نحن أدوات في يدي الله يعمل بنا ما يشاء بس عايز أقول تعليق على العبارة دي نحن أدوات في يدي الله يعمل بنا ما يشاء وأنا أوافق إننا أدوات في يدي الله ولكننا أدوات عاقله حرة مريد لسنا ادوات جامدة في يدي الله ولكننا أدوات حرة النعمة تحركنا هذا صح ولكنها تحركنا بإرادتنا لا تحركنا بغير إرادتنا تحركنا إيه؟ بإرادتنا ونحن نستسلم لعمل النعمة بكامل ارادتنا دون ان تلغى الإرادة. ووحدة المشيئة بيننا وبين الله معناها تطابق المشيئة بقت مشيئتنا زي مشيئة الله فبقت مشيئة واحدة مع انها سين لكن اثنين منطبقين على بعض تمام الانطباق ابو وحده النفي في فكره وحدة النفي او الغاء النفي لما نقول وحده التنايس في الايمان معناها مش معناها ما فيش تنايس بس في ايمان واحد في الكل وجه تصرف ان البعض يقول ان النعمه وحدها او يقول الاعمال وحدها ده تصرف وده تصرف لو كانت النعمة وحدها يبقى ألغي الكيان الإنساني وألغي حرية الإنسان ولا مكافأة له ولا أكله وبالتالي ألغي الاختبار اللي بناء عليه تكون الدينون ولو كانت الأعمال وحدها بدون نعمه نعمة لا تستطيع شيء في ضياع إنما نقول إن الحياة الروحية هي شركة بين النعمة وعمل الإنسان النعمة حتى بالنسبة للخاصة تعمل في عقله وتعمل في إرادته تعمل في عقله فتعطيه الاشتبارة وتنقذه من خطايا الجهل تعطيه الاستناره وتنقذوا من الجهل في الخطيه وتعمل في ارادته تعطيه الرغبه تعطيه العزيمه تعطيه القوه تعطيه القدره تعطيه التنفيذ بتعمل في ارادة ولكن لا بد ان يستجيب له لا بد ان يستجيب له يستجيب يستجيب ويشترك يستجيب ويشترك ولا يقاوم المقاومون من امثلتهم الذين يحزنون الروح الذين يطفئون الروح الذين يقاومون الروح الذين يجدفون على الروح دي مواضيع عايز محاضرات مستقلة مش وقتها لكن دول المقاومون لعمل النعم وفي الاخر بيقول وفي الاخر بيقول ان الله يجازي كل واحد حسب اعماله هو طبعا حسب اعماله حسب ظنته يعني اللي بسين دخلين مع بعض حسب اعماله من ناحيه قبوله للنعمه او رفضه برضو برضه دي من ضمن الاعمال قبول للنعمه و رفضه برضه من ضمن الاعمال تسال تقول طيب ما دام فيه اعمال و نعمه بايهما ابدا زي ما قلت للبعض ابدأ بأيهما إن جاءت النعمة في الأول اشترك معاها واستسلم ليها وإن ابتديت إنت الأول النعمة تدركك في الطريق وتقويك وتحفظك واتنم ليك فيك يعني اللي باتن بيشتغل او انت ابتديت وربنا لحقك في الشركه او ربنا استدا وانت جريت وراه لكن لا بد من الشركه ينتهي الامر بايه بشركه بين الاثنين لكن ما تقولش ربنا يعمل معايا لوحده عايز بخشه ملكوت يدخلني بالعافيه بعبد كده ويدخلك بس انت ترضى تقول يوصلني ويرميني جوه الملكوت اقولك بس انت ترضى ان يشيل ما هو جايز يشيلك ما ترضىش ترقص مناخ ما لو بولس استمر يرقص مناخ ما كانش دخل لما هدي وبطل رفض دخل كانت جايز ربنا يشيلك ويرمسك الملقود ترك وهو بيقول كم مرة أردت ولم تريد كم مرة أردت وإيه ولم تريد فربنا الله يريد أن الجميع يخلصون الله يريد إيه أن الجميع يخلصون فالنعمة تريدك أن تخل ضمن الجميع لكن هل أنت تريد لنفسك أم لا ولهذا المسيح كان يشأل كل مريض يقول له أتريد أن تبرأ أتريد أن تبرأ دي سؤال مهم لابد أن تلتقي إرادتك بإرادة الله وتلتقي إرادتك بعمل النعمه فيك وتحدث هذه الشركة المقدسة اللي بنسميها شركة الروح القدس، الروح القدس يشترك معك في العمل وأنت تشترك معك في العمل النقطة اللي نشيناها في الشكة وكنت برضو عايزكوا بالكم منها إن حتى حتى الإيمان تعمل فيه النعم، حتى الإيمان إيه تعمل فيه النعم، بقناها الأيات يعني مكتوبة لكن ما خدناهاش، خدوا مثلا في فيليب واحد تسعة وعشرين. لأنه قد وجب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا ان تتألموا من اجله إذن وجب لكم ان تؤمنوا فالإيمان أيضا بيكون جبا وفي كورنثوس الأولى 12 ثلاثة بيقول ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس إذن الإيمان عايز نعمه وهو هبة وفي يوحنا 6-4 لا يقدر احد ان يقبل اليه إن لم يكتذبه لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه الاب في قصة ليبيا في اعمال 16 عشر بيقول فتح رفاه قلبها لتصغي الى ما كان يقول هجوم ربنا بيفتح القلب وبينخش احيانا قيل عن اليهود في اعمال اثنين سبعة وثلاثين في قلوبهم نقالت الكتاب تحركت قلوبهم من ذاتها سنخسوا في قلوبهم منين من عمل النام في عمل بيحصل اللي هو بطرص بيتكلم وفي نفس من النعمه في قلوب الشامعين وفي قوه من النعمه في ابن بطر يعني شوفوا في حاجتين من النعمه بيشتغلوا في يوم الخمسين نعمه بتشتغل تعطي قوه للمتكلم ونعمه بتشتغل بتعطي قبول في قسمه بولس بيتكلم في نعمه في الكلام من بره وفي ربنا بيفتح قلب ليديا من جوه يبقى عاملين بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت في مؤسسه الإيمان ولكن برضو الايمان مع انه من عمل النعمه انت تقبل او لا تقبل انت تقبل او ايه او لا تقبل وحادثة واحدة او معجزة واحدة من النعمة واحد يقبل ويؤمن وناس بيقبلوش يعني مثلا اثناء عذابات مارجل جابوله كأسر شم حضره رجل اسمه أسانسيو في الشعب وما رجال جيس راكم عليه بالصليب وشذبه ما جررهش حالة فناس آمنوا للتو واللحظة ومن ضمنهم أسانات وشكاة النعمة تستخدموا ناس قبل لكن الولاه الأشرار نسكوا ما رجال وزودوا عذاباته أكثر والناس اللي امنوا موتوهم يتحققين النعمة عملت للإيمان وقدمت ما للناس هناك من قبله ولو ادى الامر ان ينال الاستشهاد بسببه وفي ناس عارضوه في نفس الوقت يبقى الايمان بيعرض من النعمة وتبقى الاراده ايضا الله يحب لك الايمان ويبقى انك تقبل الهدى او ترفض الهدى او تحتقر الهدى او تقاوم الايمان وُضِع للناس عن طريق دعوه الرسل والانبياء ولكن هناك ناس رفضوا الرسل والانبياء وأناس قتلوا الرسل والانبياء ورفضوا الايمان فالايمان هبه ولكن هناك من يقبل او لا يقبل أظن نكتشف كده وكمان ان شاء الله نصلحها لكم غير كده بسيط يدخل الى اذهانكم من حبنا والحرب لأن ندم في التحنه.